لََّ أَحَ السَّعي ساَ مِنهُمكُفْرَ قالَالَمَ من أَصَارِ إلى اللهَِّ قالَا الحَوالّونَ نَحْن أَ صَارُ اللهَّهِ آممًا النَّ بِلهِ وَشهَدذِ أنَّ